بسم الله الرحمن الرحيم على من نشكو إلى من نذهب والله لا تغفر ذنوبنا حكومة ولا دولة ولا منظمة ولا هيئة ولا كيان ومن يغفر الذنوب إلا الله اعترف بالاعتراف. تدخل على ملك الملوك كان يقوم في الليل يقول اللهم إني ظلمت نفسي ماذا نقول لسجلاتنا وأنفسنا واكبادنا يبكي في آخر عمره يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين إنني أعلم من نفسي من الذنوب ما لا تعلمونه. كان يبكي عند المقام قال إن لم تك العثرة فمن يك عثرتي نحن قوم المساكين لولا ستر الله علينا افتضحنا كان الفقير إلى رب السماوات. أنا المسيكين في مجموع حالات والله ما لي من عمل أرفع إليه وليس لي وسيلة إلا كرمك وليس لدراء إلا جو إن كنت تظن أن في الجمع أسوأ مني ومنك فقد هلكنا بكى في الليل وناح واعترف بين يدي ربه على سجات الصلاة وقال يا رب أما ترحم شيبتي أما ترحم ضعفي أدعوك دعاء المسكين الفقير الذي ذللت فيه لك فيها رقبته فيها. ورغم لك عنفه قوي مجيد لطيف جليل عظيم حميد رأيت الملوك وإنعارها فان الملوك رغمي عهد وأيه من يفوت الفناء إذا كان يفنى الصفا والحديد وأيه من يفوت الفنا اذا كان يفنى الصفا والحديد الا ان رايا دعا العبد عنه ينيبا الى الله راي سديد اخرج مكشوف الراس اخرج ذليلا برغ أنفك في التراب انت والناس وادع الله واعترف كما قال ابونا وامنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من يعتق الرقاب؟ اعترافات كل يعترف في سكرات الموت لكن أحسن الاعتراف أن تعترف أنت تصحيح. شهي مشيئة تنفذ فتكسر الحديد وتبلج الصخر وتصدع صم الجبال لا إله إلا ذا الجلال ولا نعبد إلا من إليه المال جل في علاه